هي أو إ ز نعم خ ب رفع الحدث أ و إ ز ا ل ة الخبر و الحدث وقت قائم بالبلد يمنع من الصلاه و ل ح و ه ا وهو على قسمين حدث اصغر وحدث اكبر الحدث ا ل أ ص غ ر مثاله ما خرج من الشريريه ك ا ل ك ت ا ه والضراء والذول والغائب ويرفع ب ا ل ن ظ و ه والحدث ا ل أ ك ب ر مثاله كخروج المني بلرق من منتيصف وبشهوه او نوما و إ ل ا م يشعر وكخروج من الحل او النفاق من ا ل م ر أ ة و ك ا ت ق ا ء الختانين وهذا ما يسمى بالحادث ا ل أ ك ب ر ويرفع بالغد وكلاهما يرفع ب ا ل ت م ه في حاله انعدام المال ماذا عنك في البداءه بكتاب الطهاره لما تكلمنا في علوم ا ل ق ر آ ن أ ع ط ي ن ا تصور ق ر آ ن كلام الله كيف ي إ ل ى الى م ا ل م ل ا ئ ك ة كيف ت ل ص ا ه الملك كيف يوحي الملك بهذا الوحي إ ل ى الرسول البشري ثم بعد ذلك هذه العلوم تصور عنه وكتبت ف ت ص و ر ا ل ع ا م في الفقه ولعل ا م المحاضره الاولى في هذه ا ل م ا د ة تم تعريف ا ل ف ق ه وغيره والدقه والفهم أ م ا بالشرع معرفه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ف أ و ل هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة من مبادئ ا ل إ س ل ا م كما قالوا صلى ل م بدء الاسلام على فهم شاهد ا ل ل ه الا الله وان م ح م د رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء الزكاه وصوم رمضان والحج فاقام ا ل ص ل ا ة ويلزم من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة ماذا الوضوء ا ل و و ض ء إ ذ ا ك و ا ص ل ه ا م س ت ا ح ه ا الطهور وتحريمها التكبير ولا صلاه بغير وضوء ولا يقبل الله صلاه احدكم أ ح إ ذ ا احدث حتى يتوضا فكانت ا ل ب د ا ئ ة بالطهاره ل أ ن ه ا مفتاح ا ل ص ل ا ة كانت البدائة ب ا ل ف ه ا ر ه ل أ ن ه ا مساق الصلاه و أ ص ل م ا د ة التطهير هي, هي الماء في ر ف ع الحدث أ م ا ز و ا ل الخبث و س ي أ ت ي الخبث الذي هو النجس ب ه ا ئ معناه النجس و س ي أ ت ي م ن ا ل ن ج س قال باب المياه ف ا ب ت د أ بباب المياه ل أ ن الماء هو م ا د ة التطهير ا ل أ س ا س ي ة وينزل عليكم من السماء ماء لي ليطهركم به قال وفيه ضابط واحد وفيه اقسام ب ط واحد أ المياه المياه جمع ماء, ماء. ثلاث طهور طاهر نجس طهور قال وهو الباقي على خ ل ق ت ك هذا في صفته طهور فعود صفته باق ي على صفته ما معنى هذا الكلام أ ن الماء إ ذ ا نزل من السماء فهو على صفته و إ ذ ا انفجرت العيون فهو على صفته وإذا, واذا كانت البحار فهو على صفته و إ ن كان ماء القيلادي هي البحيرات ا ل م غ ل ق ة ا ل ص غ ي ر ة في الصحراء فهو على صفته يبدا الماء الباقي على صفته سماه تورا وكما قلنا عن ذكر م ع ر ف ة الاحكام ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة تصور ا ل م ث ا ل باذنتها التفصيليه من الدليل فحكم هذا الماء سماه طهورا ما معنى طهور في نفسه طاهر ويغيره مطهر معنى طهور انه في نفسه طاهر ويغيره مطهر يستعمل بالطاهر ميدان ما الدليل على ذلك ينبغي أ ن يكون معنا دليل شرعي والادله ا ل ش ر ع ي ة فيها أ ر ب ع ة قد اتفقت س عليها غ ا ل ب ا ل أ م ة و ا ل ش ي ي ء تقول ف ه ا الثلاثة استفقت عليها أ م ة والرابع الخلاف فيه ضعيف ثم بعد ذلك أ د ل ة قد اتلف فيها ف ا ل ت ل ي الذي اتفقت س عليه ا ل أ م ة هو الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ س م ا ع ترتيب ا ل أ د ل ة ب ح ن ا د ل ل الكتاب ن ا ومعه من ا ل س ن ة ومعه من الاجماع او واحد على القصر ثم بعد ذلك يهدي القياس والقياس دليل عند جماهير العلماء على الظاهريه لا يرون قياسا المسائل عندهم إيه؟ مسائل لي ليس عندهم قياس لذلك لو قال أ ح د الناس قال المحلل ا ل خ ي ا س تعلم ان هذا الكلام لا يستطيع هو ما الدليل باع ان الماء الذي نزل من السماء أ و نبع من ا ل أ ر ض أ و كان مال انهار ويل وماء طهور قال تعالى وينزل من السماء ماء غيركم به وقال تعالى و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ص ه و ر ا وعن سعيد القدري انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الفضاح قال وهي ذكر ن تلقى بها الشياط ولحوم الكلاب والنسيم فقال سلم الـ الـ الـ هو الماء ل ل ه قهور لا ينجسه شريف ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو قهور ماء الحل م ي ت ه و الطهور ماؤه الحل ميتته فهذا ماء البحر ف إ ذ ا الماء الباقي على ف ل ق ت ه يبدا خ ل بالك المئه العمليه ة ا هي الصفر و أ ن ا أ ن ص ح ط ا ر ب ا ل ف ر خ ن ص ي ح ة لا تجعل ا ل م س أ ل ة تمر عليك بلا تصور, المسألة لو مرت بلا تصور ف أ ن ا اريد أ ن أ ع ر ف ما هو الماء ا ل ص ه و ر هو الماء الباقي عليه على شقته هكذا خلق الله سبحانه ل م عمد الله وسلم قليل الماء ما القليل توضأنا معنى أعجل ب عقشنا على إشكال فكانت من هنا الإجابة الكاثرة توضأوا البحر ذلك هيطرأ ا ل ح ا ل كالحال ي ع ن ي لو م ع ا ت ماء قليل توضا من ا ل ض ح ر ف إ ذ ا ف ق د الماء ا ل ع ا ل لما ي هو غالب توضا منه الناس ل من ا توضع م ا ل ض ح ر ولكن إ ج ا ب ة ا ل ن ر ي فهنا يسميها العلماء إ ج ا ب ة الحكيم ما استطرق وما استطال وما قصر جاوب به غ ل ي ه ق و ا ل ط ه و ه وما ل اشيلوا ما يكفي ا م كثيرا يعني هو الطهور م ا ء ه م يؤخذ منها أ و ل ا ط ه ا ر ة ماء البحر في عينه ثانيا أ ن ماء البحر ي ص ل ق في ا ل ط ه ا ر ة ب ق س ن ي ه ا هو الطهور م ا ء ه عموما كده ا ل ج م ل ة د ي يستفاد منها جواز ا ل و ض و ط بماء البحر مع وجود الماء العذب واحد وجوه ماء البحر والماء العازب بابا في صنبور ماء وعايز يتوضا ينفع يتوضا هو في البحر ا ل ينفع هو إ ذ ا هذا كذا ب إ ج ا ب ة هو الصهور مائه كيلو متر يبقى وصف الماء الصهور هو الباقي عليه على خ ط ة حكمه طاهر في نفسه وطاهر لغيره يرفع به الحدث ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر يرفع به الحدث ا ل أ ص غ ر والاصغر ص القسم ه ر ا الثاني صاهر وهو الذي ق ر ل ت ه صاهر فاخرجه عن إ ط ل ا ق ه يعني غير أ ح د اوصافه ثلاثه على الاقل من لون أ و طعم اويج صفته هو الذي ق ر ل ت ه صاهري فهو في ا ل أ س مائه ء و ص ه و الأطماء ط ه و خالقه طاهر يبقى ا ل م ا د ة ا ل م و ض و ع ة ط ا ه ر ة ولا ل ج س م طيب هذه ا ل م ا د ة ماذا احدثت غيرت تعرفيني النواهب ان اخواتها وكان اخواتها تظهر يقول لك تبين فيها ايه بتغيرها الا ان يكون لها عمل يبقى مش م ع ت ب ر ح يقول لك لا عمل لك لا د ع ن ا عايزين انه يوضع فيه شيء ويغير فيه طب يغير فيه ايه ق ل ل ك واحد من ثلاثه على الطريق اللوب او الطعم او ل ي ه او ا ل ر ا ئ ح ة يبان الاصل ا في الماء فهو البطيخه اللي ه الاصل فهو ض ب ق على في ا ل ق ش فاذا ما تغير بطاهر ث م ي ت ط ا ه ر ة طاهره في نفسه لا وهنا العلماء الدون المصطفى يعني عندنا الطهاره كانت ترك ر ف ع حدث وعباده فهذا لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخلق ل أ ن ه خوض بيه ب ط ه ر يزيل ا ل ن ج ا س ة ويعطيها طاهره ة ي ف لانه يقيم عنده, عنده. يزيل ا ل ن ج ا س ة ويبذل الطاهر لذلك الجماعه ا ص ا ر يقولك ل انا ن ت ع ج ب و لوك المسلمين ليه ي ا ل ل انت دلوقتي ازاي الواحد لما جامع اهله ب ي خ ت ف ل كله فانت بحبك ك د شايف يقولك ل انا دلوقتي لو انت ه ا ج ع من ا ل ب ي ش وشاري مثلا في كل الشارع ه ي لا هو كده هو خيار من ا ل لا،, لا, لا هكذا يقولون كثيرا ق و ل بيعيب عليك يعني يقول لك يعني وقلب عليك و ق ل ي وي... بالك ان ع بعضهم يروح و ي أ خ د دروس ويخدش بالك في غرف المحادثه على... وبعدين احنا كلنا في غ ر ف المحادثه موضوع الشيخ وكلنا محدش ايه يعني مفيش علينا من رقيب اي حد يعمل اي حاجه م ش ك ل ة فاحنا ج واحد ج ا ت كده عامل غلبان و ي ج ز ا ل س ؤ ا ل ي ن كده يبوظ يقول ع ق ي د ة ويفكرها يعني في مره انا حابسها و انا ما قلتها كلمت واحد تقريبا ثلاث مرات كل مره ست ساعات ا لاحقا زرع نتكيف أ ص ل ا يعني لما خ د ن ا وردنا مع بعض زرع نتكيف فالمهم يعني ف ل ي ه يقولك ل يا عم شربت لك أنا ليه يقول لك الواحد يجمع اهل ما ي خ س ى في الموضع فيه تقول له زي يقولك يا عم لو ط ي جاي شكله مثلا شيل خيار و ق ع ل خيارك لو تعمل ايه مش ت خ ش الخيار يقول له ايه والله ي اشترك بقى متعلم ب ر ى ا ل ن ا س ب ت ا ع ت م ا ز ا احنا عندنا طريقه ا ل ق س م فرق بين إ ج ا ل ة ا ل خ م ث إ ج ا ل ة ا ل خ م ث ده معهو ينطبق عليه مثلا خيار أ و غيره انما ن ا عندنا فيه ر ك ع ا ل حدث الحدث أ ص ل ا مش معروف جوه صدف البدن الحدث صدف ا إ ي ه في البدن مش معروف صدف البدن مش معروف تعبدا بعد ذلك ذلك جات يعني عندنا حاجات ع ب و د ي ه ي ب ع ى حاجه خفيه ايه لذلك انت تعرفي ح ا ه الوصف القائم بالبلد م ج ا ت يعني م ج ي ت مثلا اللي م ت متوضي تطلع له حته حمره هنا يبقى عرفنا مش متوضي لا、محتاج. ما بحتاجش انت الوقت إزاي. ازاي واحد يقولك كده وانه يقول بص اللي متوضي عديه ويقولك ا د ا متوضي ده مش متوضي يعرفك اين ما يعرفك كده ي ب ع ن ا عندنا دي قسم تعبدي أ م ا إ ا ة ا النجاس، ل ن ج ه النجاسه ل ا ايه؟ عيز فهنا الماء لو نزل لمرحله الطاهر يزيل الخبث يزيل ا ل خ ب ث يزيل ل ا ن ج ا س ة ولكنه لا يرفع اليه الحدث يبقى الماء إ ذ ا تغير بطاهر يبقى اسمه صلى وتغير بنجاسه لذلك قال ن ج ي س و ن وهو الذي خرب ن ج ا س ة تغيرت احد أ و ص ا ف تغيرت ي أحد ه لا احد صراح او يبقى النبي اصفتك هل هو ف يستعمل ن ف ه صاهر؟、لا. ده هو في نفسه ايه؟, في نفسه إيه؟ هل هو مطاهر لغيره؟ ده هو صاهر نفسه مطاهر ايه؟ صناح لا لا لا ولا لغيره بل؟ هل في في طيب يجب يبقى س ا ل ن ج س الصحيح لا ا ل ا شيء ا ل ن ج س لاتستعمل لا تستعمل طهور يرفع الحدثين ف إ ن تغير ب م ا د ة أ خ ذ حكم ا ل م ا د ة تغير بطهر م حكم ا د ة أقذ تغير ا ل ب س م ه تغير بنجس ا ل ب س م ه ثم لو وقع فيه شيء ولم اتغير ولم ق اتغير البسمه طهور تنهور ط ي خرج من ا ل أ ر ض فيه م ل و ح ة خرج من الارض كماء الكبريت د ي ر و ن الكبريت ي ب ل ا ه ا لهم معايا ويحكم علينا برضو حكمه ص ه و ر خرج من الارض فيه دلوعه او فيه كذا يبدلها انا باقي على ايه على خ ل ق ت ه حكم الماء الذي خلطه طهر اخذوا ذلك من حديث أ م ع ط ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ل م ه ا ج ت ه غصن زينه ا النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أ و خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك إ ن ر أ ي ك ن وجعلن في ا ل آ خ ر ة كافورا او شيئا ً من كافور اما الماء إ ذ ا قولك بنجاسه فهو ن ب ي ط ب ع ا احنا ن ح ا و ل م س ت ط ر ف ك ث ي ر ة ل أ ن إ ن شاء الله المنهج اللي هتخلص خلصنا ا ش ء ان ل ل ه د إن شاء الله نحتاج البدايه ل ه السقر سريعاً و ر ة في ل ف ق ان شاء الله في مسجد العمر ر ن مسجد المشهود الكريم والإقوة هيكتبوا إ ن شاء الله بالنسبه للاقوى اللي م ا في المعهد هنا ممكن تسجل اسمك وتركون ت وطبعاً ه السبع المعهد ا ا ا ب ي ة عن السبع ف لانه ف موضعين والله اعلى واعلى فنوفر الكتاب ونوفر المكان ف ا ل ا خ و ة تسجل وتستهم موعد ا ل د و ر ة لم يحدد بعد يعني موعد نفسه لم يحدد فالناس تستهم بتاريخ وتوقف بينهم لان الانسان لما يمر على ابواب يعني أ الشكر ل أ ن ا ل ف ر ق في م س أ ل ة باب واحد بتبقى سهله ط ب لو ا ل م س أ ل ة ببين ط ب لو ف ب ث ل ا ث ة ط ب لو في أ ر ب ع ة نفس القطه ن إن ف ت ع ن د ا ل قواعد بتطبقه على باب واحد ط ب ممكن القواعد بتبقى ب ك م باء تبقى في اتنين تبقى ب ث ل ا ث ت ه تجد ايه فان ت كل مريض بتتفقر وتمر على القطه بيحصل لك افراغ البشريه بتتفقر و ا ل و م و ر ي ع ن ي ربهم ص ل علي ا ل ل عليه وسلم يريه ثم قال ب ا ب ا ل آ ن ي ة فلما ي ي م م ا ح و ه في إنا يجي جواب لك وغلبي وغلبي محل فلما ذكر الماء ذكر ايه ظرفه فقال باب ا ل آ ن ي ة و ا ل آ ي ة جمع ن ا ا ل ن ي ة جمع ن ا ي ع ن ي م ا ي س ت ع م ل ن ي ة و ما يستعمل من وما لا يستعمل ما يستعمل وما لا يستعمل فذكر ا ل آ ن ي ة و أ ر ب ت بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل خ ا ص ة ب ا ل آ ن ي ة علاقه ذ ك ل م ة عندما ت ر تقولنا بالانيه في ك ل م عن دخل الآنية في الموضوع ص ل دخل الحلال ح ايه الشلحة؟ ا ده ايه في الصلح؟ ع داخل الانيه ا ل ن ة ي ي ظلط الماء ن في ع ع ش الصلصه فقال الشيخ حفظ الله يباح استعمال كل الانيه إلا الا الذهب والتضبط يباح استعمال كل ا ل أ ن ي ه يبقى لحد هنا ايه ازاي والبطه دخله في الاباء أ ن ا عندك ا ر ض و ا س ت ن ا ه مستثناه ومستثناه منه يباح استعمال ايه كل ا ل أ ن ي ة ده حكم ولا مش حكم محتاجين ع ل ي ي ه ما عندنا حكمين. كل حكم محتاجين علي دليل ما هو د ل ي ل ا ل ا ب ا ح ة وهذا دليل الابحاث او البراءه ا ل ا ص ل ي ة او ا ل ا ب ا ح ة في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم في يبحث كل ا ل أ ش ي ا ء في هذا المريض وده ا لانه يمر معانا في كثير من ا ل أ ب و ا ب هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ما من شيخ العموم ما لغير العاقل زي من ما من شيخ العموم هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ي ب ى كل ا ن ا ء من الانيه المقدس لا يباح استعماله حتى و إ ن كان ذهبا أ و في ا ل ب ط ل إ ل ى ا ل آ ن خ ل يبدا ا دليل ا ل إ ب ا ح ه ا ل أ ص ل ي ه ينفع تلبس الصوف ينفع ينفع تلبس الحرير ينفع ينفع تلبس الذهب ينفع ينفع ينفع ينفع ا أ ا ي ا ت ه دليل يبدا يقول الرجال ل ن ي ك و ن الذهب بدليل أ ن ا ل أ ص ل الجواز ينفع تلبس اكرمك الله ن ع م ينفع ينفع تلبس خ س ل الكبشر ينفع ينفع ت ب س ه بلاستيك ينفع تلبسه خ ش ب ينفع تلبسه حجر ينفع تلبسه ج ل ب ينفع كل لا ينفع ط ب الواحد غير ما ينفعش من ا ل ذ ي ر طلب بالدليل الذي قال لا ي ص ل ولا يحل فان ا ل أ ص ل الحل والاباحه ا ل أ ص ل الحل والاباحه يبقى البراهه ا ص ل ي ة أ و الحل هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ط ب من أ ي ن الاستثناء ع د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آ ن ا ء ا ل ز ه ب ولا ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل و ا فيهما فإنها, فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره ف إ ن ا الدنيا لهم في وفي ل م الأرض وفي حديث الذي ي أ ك ل أ و يشرب في آ ن ا ء ا ل ز ه ب والفضه فكالذي يجذر في بطنه او كمفاصله يبقى أ و ل شيء ي ب ا ح باستعمال كل القليل هنا بشرى لو أ ن ه جاء على هذا ا ل إ ن ا ء المستثنى اللي هو ه ن ا أ ح س ن وجاء بالماء في ا ل ذ ه ب و ا ل ق ب خ ل م ه الوضوء وتوضا من إ ن ا ء ذهب أ و من إ ن ا ء ا ب حكم الوضوء الوضوء صحيح بس في قول تاني قول صحيح مع الاسم نعم ا ل م س أ ل ة على قولين لاهل العلم جمالين العلماء ان الوضوء صحيح مع الاسم لانتكاس الجهل وقول احمد رحمه الله ان الوضوء لا ي ص ح و ي ع ل الصلاه قول الجنون وهذا ك ل م ا ء المقصود و ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ر ض ا ل م ك ت و ب ة ثم قال ا ش ي خ و ن ح م د رواه البخاري اليه الكفار ق ا ه ر ة ما لم يعلم أ ن ه م يستخدمونه ا في نجاحتهم آ ل ي ه الكفار ق ا ه ر ة بقرا على ا ل أ ر ض فلو قال أ ح د الناس ب ق ر ن على ا ل أ ر ض ويحتال الكثير يجاب عليه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم توضا من م ا ز ا ل ة ا م ر ا ل مشركه فلو كانت هذه ا ل م ج ا ل ة ن ج س ة لا أ م ر ل لاسلام لاراده ة المال و ا ل وإن ك ا ن ل و ي ق و ل لك ت خ ل ي المدالة مدسة بس ت أ ث ي ر ه ا مش الماء ن ق ولا لك امر من وهذا صعب أن توضا ح منه سينمسها بالضبط أ وقال ب ع د م ا ن ك ل و ا منها ماء ثم ا غ ت ل و ا أ ي د ي ك م وهكذا ولم يثبت هذا و ع م ر رضي الله تعالى عنه ت و ض أ من جره ا م ر أ ة ا ن ص ر ا ن ي ة ف أ ن ي ف ا ل ك ف ا ر اصل انها ط ا ه ر ة ما لم يعلم أ ن ه م يستخدمونها في نجاسه ك ا ن يستخدمونها في أ ك ل ا ل س ن ز ي ر وحكمه الخنزير نجز س ي ا س ا عليه على ا لعاب الكلب أ و أ ن ه م ممن لا يتحرجون من أ ك ل الميتات يجتمع معه اناس من هنا ومن هناك وبعضهم قد لا يتحرج من أ ك ل الميتات لانه أ ن ل الصعام لا البخار والمحاش ل ب غريبا بيرجى خ ا ر في ي والسيفة <تصفيق> يعني في ا الكفار ا ر ة لأنه قد ي ك و ن ا ل إ ن ا ء لا يصدق فيه الطعام ولكن ما صاحبه ما غسله فلو ابان لو انه هو الاء الكافر لانه ه أ ن ه ظ ا ه ر علمت أ ن الكافر يستخدم الانيه في نجاسه <تصفيق> اي ما هي, هي ن ج ا س ة عينيه نجاسه عينيه ونجاسه ط ر ي ق ة نجاسه العين لا تجيب لحال نجاسه العين ي ع ن ي زي ر ؤ و س ه مثلا نجاسه عينيه انها تفعل شخص يجيب ر و ص ه ويختلني نجازة ا ع و ن ج ا فهنا أما الاناث ه ف ا ل إ اصلا ً طاهر اقتناه كاف لا ي ت ح ر ض على ا ل ن ج ا س ة فاستعاره مسلم أو او وهبه إ ي ا ه صار المسلم بحاله من الاحوال, صار المسلم بحال من الأحوال. هل يستعمل هذا الاناء نقول ا ل أ ص ل أ ن ه طاهر إ ل ا إ ذ ا علمت أ ن ه يستخدمه أ ن ه لا يتحرر من ا ل م ج ا س ا ت وغلب على ظنك أ ن ه يستعمل هذا الاناء قد يقضي إلا أ ه غ ل ب ي ن فليصل ي ا غ ل ب قد ك و ن متنجي ا إلا ما, ما بدأ فيه ولا ولا قال الضابط الثاني ل ب بدأ قد يكون متنجي خيط فيه خيط أنت أثر ثم غير عظم ا ل م ي ت ة وقرنها و ذ ك ر ه ا وحافرها وشعرها وخوفها وريشها ظاهر ماذا ل ا ل ت ه ا ت ا ل ايه ده الضابط لعظم ا ل م ي ت ة والفرصه بيا في الامير في زي ايراد كتاب ا ل ش ق ع ة بل ا ل ش ف ع ة في كتاب الغرب يدخل الشفعه في الغرب ويدخل القسم في الغرب لان ا ل ش ف ع ة اخذ حق ا ل غ ي ر بس بحق والغرب اخذ حق ا ل غ ي ر ولكن بغير, إيه؟ بغير حق فتشابهه لذلك الاشكالات ك ب ي ر ة جدا اننا نخلص ا ر ج ل اخذ مال جاره أ و شريكه شبعه انت بعت الفردان بكام الفردان بكام, بكام؟, بكام منك بربع مليون الفردان بكام م ن خمسه الاف جنيه وفي الميه وليس ب ع ا ي ن الماء ي في ز ي بير فيه ويزرع فيه ا ل ه الله يرحم المنزل المهم اشتريت فداك مثله خمسين أ ل ف راح جاء عم الشيخ نام المسجد الامام ب ت ع م ي شو راح رايح للظيف وقال له مثله خمسين أ ل ف هم وانا اقول الفداك مش ي س ت ج ر ب ب ن ا س لا يا م ا ع ه يقولك اغضبوا يقولك امه الايد شبعه ا لذلك لو سكت من لا يعلم ل ذ ا كان ح ي ر ا له ولا يغير اللي لا يعرفش ل ي لا يذكر فين ت ح ت ي يبقى إيه علاقة ل ا ش فهنا ا الغيب فهو الجزيرة فهو و ب ولكن ل ل غ بغي ا الحق و ش عظم ة بإيه؟ بحق فهنا ع الميته وقرنها و وظفرها وحافرها و وشعرها و وصفرها ل و وقرنوها و ه ا الميتة عظم الميت و وحابيوها قد يصنع منه إيه؟ ن اناس تجيب إلاه كده ك من عظم الميت كده؟ هي بنام العظم وقرنها ن ه ا ذا ينفع ي و و ل الميت ا عظم ق وبصرها وشعرها ح ا ا س ر ه و وطوفها و ر ي و ه ا طاهر بطاء على ا ل أ ص ل و أ ن هذه ليست فيها ل ماده حياتي ولا أ أن ظ ن ا ب خ ر أورد ي م ع ل ق ا عن ا ل ز ل ي قال أ د ر ك ت ن ا س ا ا من سحب ل أ ي ر يبدعون م فيها وينقصون بها عفوا لو كنت أ ق د م أ و أ خ ذ أ ن ا أ ت ك ل م من ذ ن ي و أ ن ا أ ن ت الحمد لله <تصفيق> <إيه؟ تصفيق> عظام الفيل <تصفيق> العاج بتاع الفيل ده العاج بتاع الفيل هو العاج بتاع الفيل أ ص ل ا حلال ولا خراف حلال ي ق و ل و ا العاج بتاع الفيل ده ع ب ا ر ة عن إيه؟ ناب يعني عظم ناب ولا عظم قاض لو عزم ناس فلا يؤكل فيه و لو عزم قرض يؤكل فيه لو يصير يؤكل ولا لا يؤكل باعتبار ان له ن ا صح؟ ولو قيل ان له قرض لو الافضل ان هذا ليس ناس ولكنه قرن مقلوب يعني هو قرض بس ب ا ل ما يسمع كده ايه ص ر ع مقلوب واختلف الفقهاء في اكل فيه على قوله فمن له قال فمن له اناس ويشكال ي لا ومن قال له اصاب قال ي ق ا ل ي ولكن ك و الاشكال الذي هو اكبر من ذلك انه لو بكل الفيل كيف يطلق لو واحد جاء الفيل هيسلم كما م على الاسلوب فقل لا ادل ل فيما ل اوحي ة في م الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دللا مفتوحا او لحم خنزير فانه رجس او ففقا وجل غير رجس حتى امتي بس موين نجت الا بني ادم بني ادم لو مات حتى امتي ا خلاه يبقى د ا الزمام حاج ه يستعمل ي من كل ضل ولا ي ع اللي نجت ص ل إ ن م ي ت ك م ا يكفيكم ا ل تغسلوا ايديكم وانصركم فالميت نفسه ليس بنجس لذلك علا الا ا ذ ي ن قالوا من حمله فليتوضا كما شاء الله معكم في كتاب الجنائز من حمل من السنه من حمله فليغتسل من حمله فليتوضا قالوا ان إلا تعبديه لان او تصرف الامر الاستحباب بنصر من السنه وكال الصحابه فجميع ج ل و د الميتات تطر بالدبابه ا ل م ي د ه ن ا د ح ه كلها صح استدلنا ل ش ع ر و ا ل س و ف والحافل و ك ذ ا ليه ب ت ل ا ي ا ب ق ا ع الاصفر طب فاضل ايه الجلد و ل ا كل ل ا كل ب الكلب, الكلب ص ليس ا ل بنجم قال ع انما اما شرع الغدس تابعا ا لهن ل بالتراب انما او يعقله بالتراب و تعبدا و والجمهور على ان اللعاب نجم ب لعاب الكلب ل ا هو قال الناس وقف الخنزير قياسا على الكلب ولكن ت جيب ل سبعه ا اللي هي إيه مثلا أنت كان م فيه الأرض مساله اللي السلام ده أ هي ا عن جذود اتباع ويزباغه انسان ج ا ب جلد ميته و أ ز ر ا ل ر ط و ب ة ب ا ل ت ب ا ء وبعدين فصله مثلا ً إ ي ه ش ي ه علموا الزرع مثلا بيلبس فلما زرع فنزل الماء ف أ ص ب ح ر ص د ا م ر ة ث ا ن ي ة م ل ح ه بيندسر ولا يندسر احنا قولنا الزبائن بيعمل ايه, ايه؟ يبقى بتفصل ايه هو م ت ص ل ر ط و ب ة الجد ل كده صار ولا ناجح لبس في م ش ك ل ة وهو رايح يصلي أ م ط ا ر ل ا ه انا ماديش زعل رقم ا ل م ي ء إ ح ن ا الجبن ينفع يصلي ولادك ما ننفعش ينفع ليه ل أ ن ا ل ر ط و ب ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن م ا جاءت ا ل ضيقه ب ع ن أجيبه ص ا ب ك لما نوجه او أ ص ب ح طاهرات فلا ينجز إ ل ا بنجاح ث إ قال ابو داود في ا ل ض ا ب ط ا ل ق ي اخير معنا يسن ت غ ط ي ة ا ل آ ن ي ة وايكاء ا ل ع ش ط ي ة واغلاق ا ل أ ب و ا ب ولد اسم الله عليها من النوم <تصفيق> من ا ل س ن ة إ ن ا ل س ن ة هي المنتخب الى ط ر ي ق ة و ا ل س ن ة لها معاني كما هو معروف ا ل س ن ة هي ا ل ط ر ي ق ة على أ ي ح ا ل ة كانت ص ح ي ح ة أ و خ ا ط ئ ة م ر ض ي ة أ و غير م ر ض ي ة م و ا ف ق ة ل ل ش ر ي ع ة أ وغير م و ا ف ق ة ل ل ش ر ي ع ة س ن ة سنه طريقه تتبعن سلم الذين م ن ق ب ل ك م طرق الذين م ن ق ب ل ك م ه ي ئ ة الذين م ن ق ب ل ك م اسلوب الذين م ن ق ب ل ك م أ م ا ا ل س ن ة في ا ل ش ر ي ع ة فهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أ و قوله أ و اقراره أ و صفته وهي فقد ق ر ل الكليون ان ا ل س ن ة هي مطلوب الفعل كالواجب فمن ا ت ت ق ع ه وخالفت الواجب أ السنه و مطلوب ا الفعل ج ب على ب ي ل الزام والحق أما س ة على ع سبيل الزام والحق المثابة غير بحيث ا ولا سحق شخصيه الانيه و إ ي ك ا ء ا ل أ س ق ي ة ص خ ص ي ة الاناء بالغطاء و إ ي ك ا ء الاسقاء ب ا ل ي س بالوكاء والوكاء هو ا ل ر ض ا ر فالاسقيه قديما ن ن ا بالقرب كان ع الوقارين حديث بالقرب يصل بالطيام عند عن معلّق <تص> <آي> <آي> آي قادة في القربه ط بالجفل ازاي القربه ا ل ج ف ل ازاي بيترمى ا ل ق و ا قوة ي أ ت ي على فيه ا ل ث ق و ف ه ويربط ل س م ه ايكاي لين يستعرض عنهم الان بترقيه البرد لين ي س ت ا ر ض عنهم الان ب ت ن ا ي ه البرد لين يستعرض م ع ن ه إ لما ى أبواك وذكرت الله يجي د يقول بسم الله ويغفر بسم الله و ي غ بسم ا لماذا ل ويغلق ل ه ل أ ن ا ل س ي ط ا ن لا يفتح بابا ذكت مغلقا ذكر عليه اسم ل الله م يفتح باب المغلق فما و يعجل الشيطان اللي ينسيحك ينسيحك يقول كل ذلك؟ بتحول、شكة. لا لا هتكفل هو إشتانة فأنت انتكفل ينسيحك ينسيحك م ا زي ما في بنادمين بتخف ا من العفريق في عفريق بتخف ا من ايه, إيه احنا عايزين تلاقي ان البنادمين بتخفر ا عفريق ازاي لا بإيمانك وبالتفاقك الله فاتقه الله فحينما البنا مش محطة محطة تقول انبول له ذلك؟ الله بارة باسم يأخذك لا يستخلص شيطان ولا يلجو حينما يغطي هنا يقول ج س م الله وهكذا في حديث جابر صلى الله عليه وسلم قال ي ن س ت ق ر ا ء ك وصل اسم الله و ح ر م الاناث وصل اسم الله ولو أ ن تعرض عليه ع و د ا طبعا هنا مجرد ا ل أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم ف ب ع ض الناس قالوا طبعا ذاك برضو زي ق ل ن ا بفضله انت ت ق ر أ وتبحث فالعلماء قديما جلس نحن تابعنا في ثقب ا ل ص د فقالوا ان في العام يوما في يوم في السنه ينزل داء من السماء لا يضع ه بناء من غير شفاء و لقاء ا ولا شقاء من غير وكاء إ ل الا أصابوا هذا د ء اصابه ل ل ي ة كفر هذا ما ياكم شفنا عننا أعطوا وعننا والبعض ه ف الداء لو مش في اليوم لما ا تخطر كده إيه اللي بيحصل الزبيب في ا ل أ ر ض الزبيب ل ل ي ا اللي بيجيبها على الارض و الحشره دي زبيب اللي ا كده ه ة ل ا م ا ق ي كفايه ا ر م و ح د ا ئ ر هى خدم لناك الحشره ان ل الشرع فالتحق تنتهى هايجي ا ل د ا ء ينزل من هنا ومن هنا لا بيه فاتق الله ما استطعتم ب ر ك ة ا ل س ن ة تمنع نزول الده طب ا ل ن س ب ه للدبيب ن ت ق ي م في اعلام الموقعين ا مطبوع طبعا منخفض ان ل ل هو الطب النبوي هو هو يعني فجالك ان الدبيب بيدب على ا ل أ ر ض و ي ج ي على الشقاء طب يطلع كالعاده ف ب ي ن ف ت عشان خاطر ايه يعدي فلما يلف كده ففجاه أ ة نجد يقضي ل ع ايه قد سرى ولم ر عجل بن حسن كل د ي ل إل ه عله عقليه لان ا ل ع ل ة على حسني ع ل ة م ا ث و ر ة كما قلنا و ع ل ة مثبوره ليه استانف بها ولكن يخطينا ان نعتمر بامر نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الالة ايجانا على السؤال الاول كده Very familiar. كل حاجة عليك حياة بني جزء سؤال الثاني ما هي ب و ا ب ط باب ا ل ا ن ي ة مع ذكر الادله ي ا س ؤ ا ل الثالث فكان حقه أ ن يكون أ و ل ا ما تعريف الصداره لغه وصداعها ل ا ماء وقعت فيه ن ج ا س ة ثم ت ه ا ر ولم يتغير سمكه ماء وصلى يتغير اللهم و ل على محمد وعلى اله وصحبه